بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده كتابا ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا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 فلعلك باخر نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم, لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جوزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول الفتيات إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا للدوم كرحمة فقالوا ربنا آتنا للدوم كرحمته وهيا إلنا من أمرنا رشدا فضربنا على أذانهم في الكهف صن عددا ثم بعثناهم لنا علم أي حزبين أحصل ما لبث أمدا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 لن ندع ومن دونه إلَهَلَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطَ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آَلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيْنِنَ فَمَن أَبْلَمُ مِن مَن إِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذَا تَزَلَّتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَجُوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرُ لَكُمُ رَبُّكُم مِ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 وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا، وتحسبهم أيقاضا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد،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 قالوا ربكم آلم بما نبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر, فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشرن بكم أحدا إنهم إن عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنو عليهم بنيان الضبهم أعلم بهم قال الذين ظلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابع هم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم والربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا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 وللله أعلم بما لبث له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد وَأَتْلُ مَا أُوحِيَ إلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَرِمَاتِهِ وَلَا تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُرْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيْجِ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة حياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم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 بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدم تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرقا متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة وارتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلت الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلاله ما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر من كماله فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر من كماله وأعز نفرى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولا يضدّت إلى ربي لأجدا خيرا منها من قلبه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 ولولا إذ دخلت جمتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا ولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يطلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول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 وعرضوا على ربك صفا قد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا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 وَيَوْمَ يَقُولُنَ أَدُوْ شُرَكَاءَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِبُّ لَهُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِبُّ لَهُمْ وَجَعَلَ بَيْلَهُمْ مَوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ الَّنَّ رَفَضَنُ أَنْ هُمْ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مصرفا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 وتلك القراء أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعداً وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرِ إِلَى أَوْ أَمْضِي أَحْقُوباً فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْرِهِ مَا نَسِيَ حُوتَهُمَا فَتَقَدَّسَ بِلَهُ فِي الْبَحِّ سَرْبَا فَلَمَّا جَوَزَ قَالَ لِفَتَاهُ أَتِنَا غُدَاءً أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبَهُ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوِيناَ إلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِهُ إلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجْبًا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 فان طلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتورق أهلها لقد جئت شيئا إمرأة قال ألم أقل إنك تستطيع معي صبرا قال لا تأخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر يسرا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 قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك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 وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمره. ذلك تؤيل ما لم تستطع عليه صبراً ويسألونك عن ذِلَّ قَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّ مَكَنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَأَتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا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 أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا بما كفر واتخذوا آياتي ورسلي هزوا